بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشطى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى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 اِذْ رَأَى نَارًا فَقالَ لِأَهْلِهِمْ قُتُوهُ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا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 وغير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب شرح لي صدبي ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي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 ما عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أنقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني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 جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طوى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى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 قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنشَاءُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى هُنُ وَرَعُ أَنْعَامِكُمْ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي مِنهَا خَلَقَنعَكُمْ وَفِيهَا نعيدكُمْ وَمنِنهَا نُخْرجُكُمْ تَارَة أُخْرى وَلَقَدَ أَوينَاهُ آياتنَ كُهَا فَكَذذذَ وَأَذَ قَا أَجِئتَّناَا للتُخْرجَناَا مِنْ أأَرْضنَا بِسحِكَ يَ مس فَل نَأتِيَ أنكَ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 قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا اقطع ان ايديكم وارجلكم من خلاف وانا اصلبنكم في جذوع نخ ولا تعلمون اينا عذابا وابقا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 من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ولزلنا عليكم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوا وإني لغفار تَجَدَّ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَهُمْ إِنَّا عَلَى آثَارِ وَاجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى قَالَ فَإِنَّ قَلَفْتَنَا قَوْمَكَ مِنْهُمْ بَعْدَكَ وَأَضَلَّهُمْ الشَّامِرِي طَارَجَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ رَضْبَانَ أَسَفًا قال يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ مَوْعِدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ وَضَبُّهُمْ مِنَ الرَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكِنَا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا إِلَّا أَوْزَارًا مِن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدْ أَفْنَيْنَاهَا فَكَذَالِكَ الْقَصَمِ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَـهُكُمْ وَإِلَـهُ مُوسَى فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَّا يَعْجِزُ إِلَيْهِمْ قَوْلُهُ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا خِتَنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَحْمَانٌ فَاسْتَغْفِرُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّدْرِي عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجَعَ إِلَيْنَا مُوسَى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 قال رصرت بما لم يغطروا به فقبرت مِنْ من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال سأذهب فإنه لك في الحياة أن تقول لا ننساس وإن لك موعدا لن تخلف وانظر إلى إلهك الذي ظل عليه عاكفا لنحرقن لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَوَسِعَ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِن أَنۢبَآءِ مَا قد سَبَقَ قَدْ ءَاتَيْنَاكَ مِنَ ٱلَّذِّى لَمْ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 وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق وَلَا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب جدني علما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 إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تغمأ فيها ولا تضحى وَوَسْوَسَ الشَّيْطَانُ إِلَىٰ نَاهِيهِمَا شَيْطَانًا ۖ قَالَا يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ اللَّهِ يَبْلُغُ ۖ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فغوا ثم يَتْبَعُهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى قَالَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ضَعُوبُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ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 وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنَ آناء اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى وتمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرجقك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 فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كلهم متربصوا فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى